أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن ما غلمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 وَإِجَنَحُوا لِلْسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِيَّارِدُ أَيِّ يَخْدَعُكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ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 يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبون ألفا من الذين كفروا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 والله غفور رحيم 113. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم 114. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله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 فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فاعلموا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا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 وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَعْتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلَّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ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 وَإِنَّكَ تُؤَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَإِمَّا الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَهُونَ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اولا نره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين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 والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون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 قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجهكم وعشيرتكم وأموال, وأموال اقترفتموها نقت تخشون كسادها ومساكن, ومساكن ترضونها تضلونها أحب إليكم من الله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 يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ان الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى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 قالت لهم الله أن يفقهون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله, من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمرون 111. إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن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 اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم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 وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم 119. إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم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 فهم في ريبهم يترددون ولو أراد الخروج لا له عدته ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله, وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذل ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا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 ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من, عنده بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا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 ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ان الى الله راغبون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 أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِدْرِينَ مْ وَأَصْحَابِ النَّدْيِ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ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 داخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون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 ولا تصل على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره إنهم كثروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم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 تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون جبشت ختمه قراني بيروز بوين بديه ما مستاي قران فين شيخ سعد غامدي